وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَمِنَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ عَفْوَانَ اللَّهِ قَرِيبٌ فاتٍ منكم نعذب نعذب طائفه بان انهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض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 هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا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 فَمَا كانَ اللهَّهُ لَظلِمَهُم وَلاك وَلاكِ كانَوا أَنفُسَهُم يَظلمُون وَالْمؤمنِنونَ وَمُؤمِناتُ بَعضُهُم أَلَ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 وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ